بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَمَرَّمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُنَّ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 إذا ما بِهِ به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين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 لفضيله إنهم محمد